بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سدرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت